بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد حياكم الله جميعا تمتتها قبل ونكية الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما يبطن الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لايات لقوم يعقلون ربك ان سبحانه وتعالى اكنه جدي ارغا وان توحيدا نودبته والهكم اله واحد جدي اチンبودا رغا توحيد الرتي نقجلت Nu dubate, Raganto hi deratti nukka jellittu, waheddu, sankeessa irrabuddan, ugirabinkein nahodjate, ka oma samiti fi, kadachiti fi, ka wantota isikese kieru, hakkan fi, kannen tahu nukka batatin engirajettu. Namni ake akka guantota kanalaleetinin, itin kajeru. أوليان إيسان قبرا سن وانتوتا كان قدوا أكاً دندين نهبته أكاً ربي انقبروا مهموا إن في خلق السماوات والأرض وما سميت في دجيخ الستي واختلاف والقبه الليل والنهار حلقني في غياك الستي والفلك التي تجري دوني إياتيوكان ديمتكيسة Pelbahri Baharakessa, bimayamfa on nas, wan ilmanamaa faijadun, isidem tukessa, wama anzalallahu minasamaa imimaa in, warra bin samira vuote bishan raa, bahia bihi, bishan sanin gyratjise, al-arda dachi, mautiha erga isim bonandute. وبث فيها كدت جيتنا كيسة فجأة من كل دابة تفوال لفر شرقو تفوال لفر ديمو وتصريح الرياح او بيقرق القلچو كيسة او بيقرق دفته بتار راقر مرقا را والصحابي دوم المسخري لا فيماته بين السماء والأرض سمي في دجيج الدوتي كنين هند كهست لايات لقومي يعقلون ايه تتقم ماتت نتي قجيتو تجيرا تتقم ربيت قجيتو تجيرا نماقلي قبو سبحانه وتعالى Waoonni kunni yoolaalan hujiiirabbiitiin malee akka hojja tamni tarttiba isitiin akanatti namni hojjatu hin jiruqaalika jara kanaa alla hammalee jechuu beekii warrri aqliqabu ittiin qajelan jejchu. Ragaagoatanii tottimaa rabbii ke naa jiraachu isa irratti qgu biymma سدبر اجو توبان دي انا ومن الناس علما ما كانرا ما يتخذ من دون الله اندادا نما ربي گاديت تابوت تاسي فتوتو يجرا ارگرا گا وحداني يما ايسا توچما يم ايسا نوك جيچنودبته بودا ارگ كان ور يا ربي تين ومن الناس نمر من يتخذ من دون الله لما ربي قد تتاثفته يجرى أندادا تابطا وانقبرا لك فألا ربي كينا يحبونهم كي سجالة كحب الله أقجال aqumarap pinjala taddit wansanilla jalatanje warde tabata gabbaru aqumarap pinjala totti wansanjala tani yokane rabbini njala tani akkaslana marepinjala totti wansanjala tani akkamumintona rabbinjala wara يرجج بجما جلل ربي اساني ربي اساني مومنتو ساتو يرجاله تجچو كانف مومنتو تا تربي يرجاله تابوننا كرب اكم مومنتو ربي جارثن تنجاله تنرغا تفسيره اخيره بنني سني ولو ير إذا حال إساني أدو أرجني إذا يرون العذاب كويت عذاب ربي أرجني أن القوة لله جميعا تنتينهن تربيك الناتي يرثا ومن إساني هنجرت جلابتي واتجد حال إساني أدو أرجني أكمتين وأن الله شديد العذاب ربيك إن جب عذابني إساه ويا ثم المؤمنون تناجا باسه قفار اتبا اتبع الذين يتتبعوا ويتيتن ويتهاكل كل اهو والرجال دمان من, من, من الذين اتبعوا والرئيس مرا والرجل دمرى والرجل دمان والرجل دمرى ويتكل كل اهو ورأوا العذاب جهنمي لجان أرقنيه وتقطعت نجج كتة بهم الأسباب إثانين كتة كران مرت إذيت ويوكران إثان إثانين ينهنجر ججو جال له إثني قب نجلني وانتسال الرافي يد من تقل لينهنجر وقال الذين اتبعوا والرجل ديمثني نجله لو أن لنا قرةً nuufta hee deebiin garaduniyaa bana tabarrra aminhum silaannullee jarraa kulqulooinakhaa tabarrra’ uu minnaa akkku isaan nurraa qukulllaawanitti irraa kulqulooina nulleen silaa jeran komaan badetti nubaetti lullee badeetti ganna isaanin gabbarruuwu jeran Qadaali Kadalika akkumakana yurihimullahu Rabbin isan arki Amalahum Aamalahum huji isanin tabadde Hasaraitin alihim huji Isani Sena isanit it sena wan Sena nisani itti boutuja Isani sanin Taba ta jaalatani rabbin liisu Sharraku rabbi sanin Hujji isani martinu shaynaar Wama hum bi سَوَّجِينُ وَمَا هُمْ جَرِقُونَ إِنْتَانِ فِي خَارِجِ نَكَبَيْنِ مِنَ النَّارِ بِالتَّجَهَنَّمِ كَيْفَ كَبَيْنِ إِنْتَانِ رَبَّنَا الْآَنِ بِالتَّجَهَنَّمِ مِرَانا جَآنُ حَابَسُ تَرْسِنْتَ نَتَارَاخَ مَضَابَتِي تَرْسِ بُرُوتُنْ هَجَ وَلْتِدِي بِنُتِي وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ